ساروا القول ومن جهر به ومن هو مستقيم بالليل وسارف بالنهار له عقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون له عقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وقمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الوعد بحمده والملائكة من ثيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال